حقيقة عرض البوسنة والهرسك ما جئنا هنا إلا للجهاد سبيل الله سبحانه وتعالى ونصر إخواننا المجاهدين بأجل ذلك والله يعني رأينا ما حصل لإخواننا في البوسنة والهرسك من قتل وتشريد من للأعراض فهذا الذي جعلنا وحفزنا على أن ننصر إخواننا في الملة الواحدة أنا وهي ملة أبينا إبراهيم حنيف مسلمة وما كانوا مشركين انا وهو الاسلام لا شك ولا خيار لا ريب ولا اختيار الرب واحد الطريق واحد والدين İnnet din, İslam. هو din, ال... عند الله din, İslam. İnnet din, İslam. İnnet din, İslam. عند الله İslam. İnnet din, İslam. İnnet din, İslam. İnnet din, İslam. İnnet iman arzu kubra khidamun li d fi islam islam bil bil بالبرهان، بالبرهان هو تحرير للإنسان، هو بالبرهان، بالبرهان مقرن فيه الأحسان، مقرن فيه العدوان، مقرن فيه الأحسان، مقرن فيه العدوان. فيه العدل والميزان فيه الرحمة والغفران. هو الإسلام، هو الإسلام هو تحرير للإنسان، هو تحرير للإنسان. بالبرهان بالبرهان للإنسان، الخير خير لوارث، للإنسان، الحق خير كلا، من الحق خير كلا، للإنسان, للإنسان، لا إشراق ولا أصلام، لا أنصاف ولا أزلام، لا إشراق ولا أصلام، لا أنصاف ولا أزلام، لا تخيف ولا أوهام، لا. لا لا, لا لا لكن تنسيب لله مدينه عند الله ليس وليس بالعند الله مدينه عند الله مدينه وليس بالعند الله, الله سعد في دار الإكرام في دار عند الله عند الله لا, لا إشراق ولا أصنام لا أنصاب ولا أزلام لا إشراق ولا أصنام لا أنصاب La techrif, la oham, la la la la, la, la,